أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيِّ كُنَ لَهُمُ الْخِيَارُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَلَّ ضل ضَلَّا لَمْ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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ الزَّوْجَنَ كَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَوْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحلى لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما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 وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها إن خالصة لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّاءَ أَن تَقَرَّ أعينهن وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَضَيِّنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم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 إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء ولا نسائهم ولا ما ملكت أي مالهن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 يوم تقلب وجوههم في النار، النَّارِ يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْقَتُمْ كُلَّ مُزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَبِيهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدٍ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شئنا بهم الاض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم, وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم عندنا زلفا إلا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَّا آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّعْنِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وَمَا وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسليه فكيف كان نكير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 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 وَإِيَّكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّغُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 إذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما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 لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون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 ایجابیشتی ختم قرآن پیروزگوین بدنی ما مستایق قرآن قرآن شیخ سعد مغامی